ما يجادل في آيات الله الا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم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 ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسأت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم وقيهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم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 قالوا ربنا أمت نثنتين وأحييت نثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذن دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آيات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 يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا هلم اليوم إن الله سريع الحساب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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَرَّبُوا بَقَالُوا قالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا اقتلوا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 وقال فرعون دروني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض فساد وقال موسى اني عدت بربي من كل لا يؤمن وربكم من كل متكبر لا يؤمن. يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد قد جاءكم وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يكاذبا فعليه كذبه وقد جاءكم من فعليه كذبه وَإِنْ يَكُوا صَادِقًا يصبكم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَبَّابٍ يا قوم لكم الملك يوم طاهرين في الارض فمن فما ينصرنا من باس الله ان جاءنا الفِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ وقال الذي آمنوا يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل داب قوم نوح مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من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 ومن يضلل الله فما له من هاد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 حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يظل الله من هو مسرف مرتاب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 وقال فرعون يا هامان بني لي صرحا علي اقبل وغل الاسباب اسماء السماوات فاطلع الي فاطلع الي إله موسى واني لا كاذبا وكذلك زجنا لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباد وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع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 وَيَا قَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنَي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عَلْمٍ وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا أجرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة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 وأفرض عملي إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فلعون سوء العذاب النار يرضون عليها غدوا وعشيا وَيَوْمَ تَقُومُ مُسْنَدَةٌ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العذاب وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ في النار فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ هَؤُلَاءِ اسْتَكْبَرُوا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قال الذين استكبروا إن كل كُلٌّ فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم مدعوا ربكم يخفف ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قالوا قالوا بلى قالوا فادعوا وَمَا دعاء الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين بادرتهم ولهم ولهم اللعنة ولهم سوء الداق ولقد آتينا موسى الهدى وأورفنا بني إسرائيل الكتاب هدى هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفرني ذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمال والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون إن الساعة لا تأتي لمعيب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لدوه فضل على الناس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 الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات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 الله لما لما زاء لي البينات من ربي وأمرت وأمرت أن أسلم لرب العالمين والذي خلقكم من ثم تراب ثم من نطة ثم من علاقة ثم يخرجكم ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيخا ومنكم من يتغفى من قبل ولتبلغوا أجداً مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت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 الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يشجعون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن مدعو من قبل شيئا كذلك يظل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثل المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نريا نكَ بعض الذين عدّهم أو نتمّفّنك فإلينا يرجعون ولا قد رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم ومنهم مَنْ لَمْ نقصص عليه وَمَا كان لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضَيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَهُ ذلك المبطلون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 أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا في الْأَرْضِ فَمَا فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وَحَقَّ بهم ما كانوا به يَسْتَهْزِئُونَ فلما رأوا بعثنا قالوا قالوا آمن